فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من جسمين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 العالمين ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين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 تسبخ باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعالج تعرج الملائك والروح إليه فِي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما